وَإِذْ قَالَ موسى لقومه يَا قَوْمِ لم تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا تَوَلَّوْهُ وَأَظْهَرَ الله بُهْتَانَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم الفاسقين وَإِذْ قَالَ عِيسَى بن مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُصَدِّقًا, مصدقا لما بين بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أغلب من افترى على الله الكذب وهو يبعى إلى الإسلام والله لا يهدل قوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأطواههم والله تم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كجه المسرطون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على فجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاندون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم لكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم لنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عزم ذلك الفوس العظيم وأخرى تحبونها نص من الله وفتح طيب وبشر المؤمنين يا أيها الذين أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوالين من أنصار إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائبة من بني إسرائيل الذين آمنوا على عدوهم